ادع يس بن مريم اللهم ربنا انزل علينا ماءدا من السماء تكون لنا عيدلا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذاب لا اعذبه احدا من العالمين